السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد وليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا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 وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسالك ربنا الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النازعات وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى أن فعل بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمنا أننا في آخر لقاء تقينا فيه وكنا قد انتهينا من الحديث عن تلك الايات الكريمات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى على سبيل الاجمال محدثا بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن قصه موسى مع عدو الله فرعون وقلت لكم ما سيقت هذه القصه الا لتكون تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه ليس هو الذي كذب وحده وانما هذا داب الانبياء ما من نبي ارسله الله الا وكذبه قوم ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان المكذبين بالبعث هم كفر وهم على مر العصور والدهوض وان عاقبه هؤلاء دائما عند الله وخيمة لأنني كما قلت لكم هذه الصورة والتي قبلها ويسورة النبأ جاءت أي الصورتان لتدعيم وتأكيد قضية البعث والتأكيد على أن كل من أنكر البعث كانت عاقبته كانت عاقبته عند الله وخيمة وفي مقدمة هؤلاء هذا الفرعون الذي أنكر البعث وادعى الألوهية من دون الله رب العالمين فأخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أهلكه وكيف أخذه أخذ عزيز مقتدر ليكون في ذلك عبرة لمن يخشى. ثم جاءت الآية التي وقفنا عندها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا وكان السؤال المطروح بداياتا ما علاقة هذه الآية؟ بالايات السابقه خاصه كما قلنا ان امر القران مبني على الوصل فهذا يعني انه لم يصل بين ايات القران الكريم فلا بد ان تكون هناك علاقه قائمه بين الايه والايه التي بعدها والتي قبلها من هنا طرح هذا السؤال ما العلاقه الله سبحانه وتعالى ختم قصه فرعون بانه اهلكه وجعله عبره ثم جاء الكلام عن خلق السماوات والايه والارض كما سوف نرى وبدايه جاء الحديث عن السماء انتم اشد خلق الان السماء قال اهل العلم العلاقه واضحه العلاقه واضحه فنحن كما قلنا هؤلاء هم الذين انكروا البعث ومنهم فرعون أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن بين عاقبة منكر البعث أراد أن يسوق من الأدلة ما يؤكد على البعث وعلى أن البعث أهون عند الله سبحانه وتعالى من البداية والخلق ومن هنا جاء الحديث عن خلق السماوات والأرض فالذي خلق السماوات والأرض أيعجزه أن يعيد الخلق مرة أخرى ألم يقل ربنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أليس كذلك إذا الحديث عن خلق السماوات والأرض كما يقول أهل العلم هو من باب الاستدلال بالأصعب على الأسهل أقول ثاني من باب الاستدلال بالأصعب على, على الأسهل تيجي تستبعد على واحد مثلا نجار ولله المثل الأعلى قل هو يعرف يعمل الكم ده يا راجل ده هو اللي عمل اوضه النوم دي كلها اللي عمل اوضه نوم كامله مش هيعرف يعمل كم انت ده كلامك مع الناس فانت تستدل بالاصعب على, على الاسهل على الاسهل هذا هو الاستدلال الذي ساقه الله سبحانه وتعالى ان الذي خلق السماوات وابدعها وخلق الارض وابدعها أيعجز أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى هذا هو الكلام بقى. ومن هنا جاء هذا القول القراني الكريم أأنتم أشدوا والخطاب لأهل الكفر ولكل من تسوي له نفسه أن ينكر البعض أأنتم اشد خلق خلقك أشد وأصعب من خلق السماوات أأنتم اشد خلقا أم السماء أم السماء إيه؟ بناه بناها وشوف كلمه بناها ولا دائما بقول ان القران الكريم حينما يحدث العرب ويسوق لهم من الادله انما يحدثهم بشيء يرونه ويحسونه بكلموش عن حاجه ها بعيده عنهم انما يخاطبه بما هو ها بما هو محسوس لديه حتى في ضرب الامثله ولذلك قلت لك زباله لما يجي القران الكريم يضرب المثل بالقطمير والنقير والفتيل ولا يظلمون فتيلة ما يملكون من ايه من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فيكلمك عن القطمير ويكلمك عن النقير ويكلمك عن الفتيل لما يتكلم القران بالحاجات دي بيتكلم بها لي اولا هي ايه هي يقول لك اهو الفتيل كل التلات حاجات دول في البلح في البلح الفتيل لما تفتح البلحة وتمسك النواه النواة عامله كده تلاقي في وسطها ها فتله بيضة كده الفياء خالص مش كده بتشوفها هذه دي الفتيل تقلب النواه كده تقوم تلاقي لها حته زي كرش زي بطني كده فيها نقرة زياره دي اهو ده تجي تمسك البلحة من فوق تلاقي الطربوش الاصفر ده اهو ده يبقى القطمير الله ويتكلم عن الفتيل والنقيل والقطمير كله في البلح ليه اكتر شيء كان بيتعامل مع العرب فهو البلح اللي بين ايده فالقران حينما يخاطب العربي يخاطبه بشيء هو ها يحسه لا ياتي له بشيء هو بعيد عنه يعني اكثر ما نحسه وما نشاهده واكثر ما كان بيتعامل العربي كان يتعامل مع السماء ومع الأرض يمكن كتير من الناس للأرض يمكن ما تبصش للسماء في اليوم مرة والله في ناس كذا ببص لك العرب لازم العرب كان يعرف التوقيت بالنظر في السماء يعرف خط السيء بالنظر في السماء يعرف الاتجاهات بالنظر في السماء الأرض خلاص بيتتبع فيها الأثر وما الى هذا خلاص جل تعاملاته مع السماء ومع الارض فهو يديم النظر فيهما فخير ما ذكره الله له السماء والارض فشو بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انتم زي ما قال اهل العلم هذا الاستفهام على سبيل التبكيت والتوبيخ يعني كانه يوبخ ويبكت من ينكرون البعث يا راجل بتنكر ايه طب إمتى ولا السماء ليه تبص لها أه ليل ونهار دي اللي تبص لها ليل ونهار خلاص انت ولا السماء اللي ربنا خلقها دي شوف انتم اشد خلقا ام السماء ايه بناها شوف تيجي كلمه بناها دي وجابها القران كده زي ما كون بصيغه منكره لتذهب فيها النفس وكل مذهب وتقول كيف بناها بقى اقعد بقى بص القرآن يذكر لك بعض الأشياء عن بناء السماء وطبعا كلمة سماء السماء كل ما عليك كل ما عليك بيسمى إيه؟ سماء لكن طبعا المراد بيها ما هو فوق الكوكب الأرض الأرض يعني أنت ممكن تقول على يجي واحد مثلا يروح حاطط لك حاجة فوقه تقول يا قد احطالي في السماء احطالي في السماء لك في الحيطة اللي فوق دي لكن هو كل ما عليك انت بتسميه ايه بتسميه سمع لكن طبعا مراد القرآن هي الطبقة الخارجية اللي بتغطي كل الارض كل الارض قام السماء بنا بناها الزايبة فكر يا عم رقم واحد رفع سمكة اول شيء يلفت نظرك قضية الرافع قضية الرافع اول شيء اي بناء اي بناء له سقف يرفع ما هي السماء دي سقف للأرض ومرفوعة مش كده رفعها طيب اي بناء له سقف يرفع كيف يرفع فكر بقى فكر بقى يبقى بتحتاج له ايه لعمود مش كده ولا ايه لعمود اه بقى رفعها بغير عمد طلبونا يبقى اول شيء يلفت النظر ان الشيء اللي بيرفع فوق البناء مهما صغر لابد من شيء يحمله يرفعه فشو بقى دي رفع سمكه اول حاجة تاخد بالك منها الرفع كيف رفعت دي السؤال هاتلي بقى العمد اللي بتقوم عليها السماء والعلم كل ما السقف بيتسع بيحتاج الى كثره عمد ليه لانه ممكن ينهار يعني لو اكتفيت بالجوانب والسقف بقى عريض قوي ها ينهار يبقى لازم تحط حاجات في النص كده مش كده عمد في النص لا ليها يا عم عمد في الجناب ولا في النص ولا في النص يبقى اول شيء يلفت نظرك في اعجاز خلق السماوات رفعها بغير عمد ترى ولا لرب الالي يمسك السماء ان تقع على الارض مش كده هات بقى مدعي يقول انا نرفعها طب هات مدعي يقول انا عارف العمد بتاعتها موجوده فين يبقى مرفوعه بغير عمد اذا هناك من يرفعها وعشان ترفع كل دي مين اللي يقدر على ده عايز قدره بالغه يا ابني ده عايزه قدرة بالغه يا ابني سبحان الله قدرة بالغه وقوة بالغه فاعد يبقى ام السماء بناها رافعة يبقى اول حاجة اخل بالي منها ايه الرافعة دي واحد رفع ايه سمكها السماء لها سمك زي ما هنيجي نتكلم والارض ليها سمك انت عارف رفع سمكها دي كلمة السمك دي السمك اللي هي الكثافة الحج كان زمان تعدي كده وخلاص قوم زمان مر يمر على العلم يقول لك ان الارض ليها سمك والسماء ليها سمك هذا لما قوم اكتشفوا ما يسمى بقانون الجاذبيه عشان يبقى فيه جاذبيه ما بين السماء والارض اللي هي تمشي على الارض اللي هي مفتقده في بعض اللي ها في بعض الكواكب التالية لكن لو طلعت كوكب تاني مفيش جاذبيه تلاقي نفسك بتعوم في بتعوم في الهوا ما بتنزلش على الارض نزولك على الارض ده اسمه ايه جاذبية الجاذبيه دي عشان تتحقق كان لابد ان الارض يكون لها سمك معين والسماء يكون لها سمك معين وضغط الغلاف الجوي الهواء يكون بقدر معين يعني بالعربي عايزة قياسات هندسية هات مهندس يقول أنا اللي عملت ده هات مهندس يقول أنا اللي عملت ده يبقى رفع بذا عمد هذا واحد وسم كل ولذلك شوف ربي بيقول يقول إن كل شيء خلقناه ايه يا سلام على الكلمة دي بقادة مش خط عشواء كده وخلاص زي ما قال زي ما قلت لكم ما قال بعض المغفلين بتعقون الصدفه تيجي تكلمهم يقول لك لا ده الكون ده صطف صطف صدفة ازاي يقول لك ده ايه ماركة عن ذرات بتبحك يعني تسبح في الهواء ضربت في بعضيها راحت بطلق عسامها وارض وانسان وبتاع وهي جات كده وهي جات كده تحس ان انت بتقرأ لبهاين والله بتقرأ لبهاين ليه طب يا عم انت بتقول ذرات تسبح في الهواء جات منين اين وجب منين من اين الهواء ده اولا ده اولا كده ثانيا انا قلت لكم زمان لو تفتكروا اني قانون الصدفه قانون غير مطلق فكلما ازداد الامر دقه كلما انتفت الصدفه وده كلام قالوا الفلاسفه اللي ليهم عقل قبل ما يبقى حتى في قبل ما يبقى حتى في يعني اسلام يوجههم قالوا ان قانون الصوت ده قانون اه ممكن يبقى موجود ممكن لكن مش قانون مطلق فضربت لكم مثال زمان قلت لكم لولا جيت خدت واحد منكم وذهبت بيه الى قطعه ارض هذه الارض مرسوم فيها دائره بس منها بالجير الابيض كده وفي نصف الدائره نقطه بالجير الابيض برضه وبعدين خليتك تشوف عشر رماح كل رمح مثقوب زي الابره بثقوب زي الإيه؟ زي الإبرة ليه فتحة في الاخر يعني وكل رمح من العشرة مراقب من واحد لعشر بعدين راح تملخ بطن وعدين جبتك تاني يوم فخليتك تشوف الآتي إن الرمح رقم واحد مرشوق في نص الدائرة في قلب النقطه قلت لك أنا جبت واحد أعمى فلعب في الرماح دي فطلع في ايد الرمح رقم واحد صدفة. وراح حاتفه راح نازل في النقطة في وسط الدائرة صدفة. تصدق? انا صدق. خلاص ماشي ايه المشكلة يا عباسي? ايه المشكلة? جبتك تاني يوم وخليتك تشوف ان الرمح رقم اتنين داخل في فتحة الرمح رقم واحد وقلت لك انا جبت نفسي الاعمى لعب في الرماح طلع في يد الرمح رقم اتنين صدفه راح هاتفه راح داخل في فتحه الرمح رقم واحد صدفه درجه تصديقك النهارده هي درجه تصديقك بتاعت امبارح هتبتدي بقت ايه هتشك بقى فيي عشان كده بقولك كل ما الامر بيزداد دقه كل ما امنا بالصدفة بينتفي. فلو خدتك بقى تالت يوم ووريتك الرمح رقم تلاتة وبعد صدفة واربعة وصدفة لحد ما هوصلك لعشرة هتقول لي انت راجل نصاب. لان انا انصدقت في رقم واحد مش هيظلي تصديق لحد رقم عشرة. ده كل يوم انا بتشكك فيك ليه? لان كل يوم الامر بيزداد دقة وحكمة. يا عم تعالى بقى اللي انت ما صدقتش بعشر رماح هتصدق في انسان ولا في حيوان ولا في سماء ولا في ارض ولا في سمك ولا في ميه ولا في زرع كل ده صدفة مين الحمار اللي يقتنع بالكلام ده ابو ليه حمار يقتنع بالكلام ده صدف مين يا بدا كل شيء مخلوق ها بقادر وبقراره ان كل شيء خلقناه بقدر بقدر سبحان الله واي شيء لعلمك لو زاد عن قدره مصيبه يعني الماء اللي بينزلك لك من السماء ده بينزل بقدر لو زاد اللي بيحصل خرب مستعد خرب مستعد ده لو زاد هي كده كل شيء بقدر فربنا بقى بيوريك احيانا اني لو خرجت عن هذا القدر وببوامر من الله شوف ايه اللي ممكن يحصل فالدنيا مشي حلوه كده عشان كل شيء بايه بقادر يا حلو فتخيل بقى شوف يبقى الرفع خلي بالك منه ده قدره يا فائقه اللي استطاع ان يرفع السماء بغير عمد مش هيخلق مش هيعيد انسان مره ثانيه ده الى الى الله سمك بقدر يبقى رفع سمكها ده مش كده وبس قال ايه فسواها كلمة سواها دي بقى لأهل العلم فيها قولان وكلاهما صحيح سواها بالارض بحيث انها ما تبقاش بارزه عنها او ضيقه عنها يعني ما تروحش في حتة ما تلاقيه السماء مثلا بيحصل تروح في حتة ما تلاقيه السماء ما بيحصل ما بيحصل تعس ان فيه حته سمى طلع برا الارض زيادة فالبعض قال يسوها على قدر الارض حته واحده يا ابني كده على قدر الارض وفريق ثاني قال وسواها برضه ان جعل السماء مستويه مستويه حته واحده ملساء حته واحده مش زي الارض الارض فيها نتوء تلاقي حته طالعه وفيها انخفاض وتلاقي حته لزله السما لا حته واحده لا تلاقي حته سماء مدلدله ولا حته سماء داخله لجوه واخد بالك وده لو حصل كنت تتفرج بقى على الطيران اللي بيطير فوق يبقى ماشي الطيار خلاص السماء بقى كلها حته حلوه كده فجاه حته مدلدلة وحلا لابس فيها خلاص خلصت لا ده هي كلها حته واحده يبقى ملساء مستويه بلساء مستق يبقى شوف رفع وسمكن ها واستوى ما بتفكروش ربنا بيقول الكفر دول كده يعني ما بتفكروش ما بتفكروش اللي عمل ده اللي عمل ده يعجز انه يخلق ويعيد الانسان مره اخرى سبحان الله يبقى رفع سمكه فسواه ده مش كده وبس ده الملافع بقى اللي فيها للبني ادم بينها الظلمه واغطش ليله يجي فيها اغطش اظلم زي ما عبد الله بن عباس اظلم ليلة يبقى جعل فيها ليلة المظلمه ليه والله احنا محتاجينه محتاجينه عشان الناس كنا فيه طبعا احنا خربنا الدنيا قلبنا بقتلنا نهار ونهارنا ليل ولذلك الناس اتعدمت الصحه وتعدمت العافيه وما يشوف نشوف بقى في العالم الفلاحين اللي الليل عندهم ليل والنهار عندهم نهار ده كان زمان يعني دلوقتي طبعا بيقدروا الدش للصبح لكن شوف كان سبحان الله تلاقي الواحد فيهم مصلي العشاء وتلاقي قاعد فجر يكون قايم صحه صحه ليه الخبالك ما هو انت الجسد ده عشان تبقى فاهم لو قعد في الاضاءه وعشرين ساعه يضار ولذلك في مراكز حواس في الجلد مراكز حواس في الجلد زي ما بتحتاج للضوء بتحتاج للظلمه تخيل تخيل ولذلك العلماء لما قعدوا يتكلموا في الحته دي قالوا ان الجسد اللي بيتعرض للضوء 24 ساعه صاحبه يصاب بالشيخوخه المبكر تجاعيد مش عارف ايه احصل له في جلده ايه والحساسية الجلد وقعدوا يعدوا بلاوي زرقاء اذا انت محتاج لايه للظلمه ولذلك حتى اللي بيناموا في في النور ده مش حلو ولذلك النبي كان لما يجي ينام, ينام يطفي الايه يطفي الاصلاق لان الجسد محتاج لايه الضوء ولذلك هتلاقي ان احلى ساعات بتنام فيها لما تظلم القضاء وطفيلها كده أحلى ساعات تنام فيها فأنت محتاج لليه؟ للظلمة ليل تسكن فيه أنت تحتاج إلى هذا الليل يبقى أغطش ليلها سبحان الله جعل فيها ليلا ليسكن فيه ليه ليسكن فيه الناس سبحان الله العظيم أنت محتاج لده سبحان الله من أجل النعم ان يخلي السماء في وقت من الأوقات تظلم دي نعم وتوقيت وقادر سبحان الله يبقى أغطى شيء ليلة وأخرج ضحاة يبقى أنا محتاج ليل حسكم فيه ومحتاج لنهار أعمل فيه والجسد يحتاج لضوءه عشان تبقى عارف والضوء الشمس والأرض تحتاج لضوء الشمس وكل شيء في الدنيا بيحتاج لضوء الشمس وعشان تبقى عارف ان وجود النهار وضياء الشمس ده من اشد المنافع للانسان انت عارف واحنا في ال في ال ربنا عافينا وعافيك يعني يام كنا بنبتلى في في السجول كان من يعني هقول ايه من احقر ما يفعلونه معنا اللي كان بيحرمنا من نور الشمس خاصة لما كنا نبقى في الحجز بتاع. لزغلي تربه تحت الارض أربعة وعشرين ساعه ما تعرفش ليل من نهار هي مظلمه وانت معتمد على اللمبه اللي قايده دي بس نعرف موقيت الصلاه بالساعه كنا نقعد مثلا بقى بالثلاثين يوم احيانا والستين يوم والسبعين يوم على حسب ميجي على مزاج الكلاب واخد بالك تقوم لما تيجي تخرج عندك مليون عند يعني ناس كتتجيلها جارة ناس كتتجيلها حساسية في الجلد فما بتكلم مع الدكتور قال الشمس أشعة الشمس دي أحسن شيء وأحسن كلسم لجلد الإنسان لجلد الإنسان ولذلك كنت عندك فيه ميكروبات لا يقتلها إلا الشمس والله لا يقتلها إلا الشمس ولذلك كنا وحنا في حاجز الوظهر ده نتمنى نرجع المعتقل السجن <تصفيق> إن السجن بيخلقوك فيه تمن ساعات فبتشوف فيهم ها الشمس كيف رزولة ما تشوفش ربنا يعني يطفى نور عليهم إن شاء الله جميعا. يعني آه والله ربنا يطفى نور عليهم إن شاء الله أقول لك اللي من دون الله بأمر بزكالب وعبالهم إن شاء الله فسبحان الله العظيم انت محتاج لليل تسكن فيه محتاج لنهار علشان تحقق فيه السعر والمعيشه وكل الارض تحتاج الى اشعه الشمس يبقى اغطش ليلها واخرج اليه ضحاها اللي هو اذا بقال اهل العلم وزي بقال ابن عباس وغيره انارها بالشمس بس هو اختار بقى من النهار وقت اليه الضحا اخرج ضحاها قال بالسببين ما كان قادر يقول نهاره وخلاص وخلص طلع النهار وخلاص لكن اختار وقت الضحى قالوا بالسببين لان هو الوقت اللي, اللي بتستوي فيه او تشتد فيه الايه اكثر النهار اضاءه اكثر النهار اضاءه وقت الليه وقت الضحى ده وهو من افضل الاوقات واطيبها مش بعرف يعني ولذلك هتجد اني الاسلام حبب في صلاه اسمها صلاه الضحى اسمها صلاه الايه الضحى لانها من افضل الاوقات عند الله سبحانه وتعالى وقت الضحى وقت يبقى اغطش ليلها واخرج ايه ضحا خد بالك من ادي بقى اوعوا تبص هو عايز يقولك اعرف بقى اللي, اللي, اللي خلق ده وعمل ده هيعجز انه يخلق او يعيد الانسان ما الله وكلا وذلك اعجبني بقى فيه ناس تدقق النظر قوي يقول لك وربنا كمان اختار الليل والنهار عشان الليل الناس بتنام فيه والنهار الناس بتستيقظ فيه وده من ادل الادله على البعث ان النوم موته صغره فكأنك تقمط بليل وتبعث بنهار هي عند الله كده موتك وحياتك زينومك واستيقاظك بالضبط فقالوا لي ده من, من, من ادل للأدلة على البعث قالوا كذلك الله سبحانه وتعالى بيقلب الليل والمارسة بسمعنا كده ان يجي ليل وعدين الليل ده ينتهي ويجي نهار يرجع ربنا يعيد الليل مرة أخرى كأنه ليل الأمس وبعدين يرجع يعيد النهار مرة أخرى كأنه نهار الأمس كذلك سيعيد الإنسان مرة أخرى كأنه كان بالأمس فقالوا شوف تدقيق النظر سبحان الله الناس اللي بتدقق النظر في كلام الله سبحانه وتعالى فلما يقولوا بقى يجيب ليل ونهار آه نوم وياقضة هي دي بالضبط موت وبعث ليل يروح وبعدين ربنا يعيده تال ما هذا روح وبعدين ربنا يعيده تاله انسان هيروح وبرضه ربنا ها يعيده تاله فقالوا دي من ادل الأدلة على البعث دي اطره عامه يا كل انسان يعني مش ربنا لا يتكلم عن شيء قد اخفاه لا يراه اعد ده يراه الكل ثم انتقل من الكلام عن السماء الغرض تحقق بس دليل على البعض انتقل من الكلام عن السماء الى الارض فماذا قال قال والارض بعد ذلك دحاها قالوا ايه بقى بعد ذلك الارض ما تدب عليه بقدميك لو اسفل من بعد ذلك بعد ايه اللي بعد ذلك دي بعد ايه شوف قالك ايه بعد خلق السماوات. اهل الله. طيب هو الترتيب القرآني. ايه اللي اتخلق الاولى? ايه رأي القرآن? كي ايه رأي القرآن في صورة فصلة. في صورة فصلت صورة فصلة. انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. مش كده? بدأ بالحديث عن خلق الايه? بعد ايه يقولك ثم استوى الى السماء. يبقى خلق الأرض وربنا قال كده في الدخول. ثم استوى إلى السماء وهي دخال يبقى خلق الأرض وبعدين شرع في خلق السماوات حلو يبقى أنا عندي الأصل في القرآن إن خلق الأرض سابق على خلق السماوات الآن دي باب تقول كلمت علم خلق السماء. ورفعها. وبعدين ليلها. وانهارها. وبعدين قالت والارض بعد ذلك. يوم يقول لك بقى يا عم. مصدق ايه بقى بالضبط ده. البيات بتقول لي. الارض اتخلقت الاول وبعدين السماء. الآية دي بتقول لا ده السماء. والارض بعد ذلك تمشي مع مين قالوا نمشي مع الايات اللي قالت وكانت واضحه وصريحه ان ربنا خلق الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات اللهم دي الارض بعد ذلك ايه قالوا يا اخي بص للكلام وقالوا والارض بعد ذلك خلقها قالوا والارض بعد ذلك دحاها الأرض كانت موجودة يبقى هي بالسماء لكن بعد ما خلق السماء داح الأرض والدح غير الخلق يا حلم فما تخلطش بين الامرين ما تخلطش بين الأمضين ولذلك راح علماء السنه مرتبينها كده قال خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وخلق سموات سبع سموات ثم دح الأرض يبقى في خلق وفيه ايه؟ ده يا حبيب ما تخلطش بين الاثنين بقى لا تخلط بين الامرين ما تقولش دي بتتعارض مع دي تتعارض امتى لو قال لك والارض بعد ذلك خلقها بقت مشكل اه دي بقت مشكل لكن ربنا ما قلتش كده قال والارض بعد ذلك ده حيبقى موجوده خلقا زي ما ربنا نص بس ايه اللي حصل فيها بقى ها بتاعها بقى لاصبيت الأرض لكي تكون صالحة للإنسان وضبط الأرض دي عشان تصل الإنسان بخورق لكن ضبطت لتصبح للإنسان ضبطها ذاك العبار عن إيه الدحر وإخراج الماء والمرع وإرساء الجبال هذه بقى الحاجات اللي هنتكلم عنها القرآن اللي بعد ذلك بقى بعد ما خلص سوى السماوات السماوات بقى فيها قمرها فيها نجمها فيها شمسها خلاص بدأ يبقى في تأهيب الأرض لكي تكون صالحة للإنسان يبقى خرقت لكنها الآن تؤهب لتكون صالحة للإنسان أول شيء في إعدادها وصلاحيتها للإنسان دحاها دح البسط بسطها وجعلها لا هي صلبة ولا هي لينة ودي يرتلك زمان يرتلك دي من معجزات الأرض من معجزات الأرض اللي انت ماشي عليها دي معجزة معجزة والله شوف تعبيري فلا جعلها لينة ولا جعلها صلبة طيب شوف الارض عامله ازاي انت باني بتقف عليها دبابه بتغوص تقول ايه يبقى هي ما هياش ليل تبقى صلبه انت بتوقف عليها دبابه واقف عليها اتوبيس يا راجل انت نفسك بتقف عليها بتغوص تقول لي خلاص يبقى هي صلبه تقوم تيجي عايز تبني بيت تقوم تيجي تعمل تفحير منها تاخد منها كده تروح ماشيه معاك تقول عليها ايه ليينه هي ليينه ولا صلبه شوف سبحان الله العظيم قالوا جمع حاجه غريبه بين الصلابه والليونة طب بالله عليك انا هقول لك هات مسمار في الارض اللي بره دي مسمار حط بايدك ودوس عليه ايه اللي هيحصل ها هيغوص بييدك كده، شو بقول لك هات بقى؟ ودوس عليه بإيدك كده. هيغوص بييدك في الارض بييدك في الارض كده. طب انت حاطط عليها العمارة دي كلها. ما بتغص ليه؟ هي صلبه ولا لينة هي صلبه ولا لينة ما لي. قال لك شوف دي من معجزات يا ابني. والله دي من معجزات فجأة والله سبحان الله غريبة كده الزرعه الينيه دي اللي انت تكسرها باصبعك دي شوف تفحره ربع بيت وتروح رامي البذره وقافل عليها تلاقي حتت بتاع الينيه العيل الصغير كده اتكسر باصبعك طلع عماله تشق الارض وتطلع بقى اللي انت موقف عليها دبابه لا بتشق الارض ولا بتنزل تقول الله كده هي لينا مع حاجات وصلبه مع حاجات لينا في وقت وصلبه في وقت اه دي من قدره الله في الارض والله من قدره الله في الارض نشوف اهل العلم قالوا من عجيب خلق الله في الارض دي انها جمعت بين الصلابه والليونه تبص الحاجات تقول يا ما الينها شوف حاجات تانية تقول ايه ما اصلابها هي صلبه ولا لينا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحان الله يا اخي سبحان الله بدحاها بسطها وجعلها تجمع بين الصلابه والايه والليونه والليونه ده مش كده وبس الاخرج منها ماءها ومرعاها شق بقى فيها الانهار البحار البار والعيون اللي اوجد لك الماء الذي لا تستطيع ان تستغني عنه طرفه عين وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله سبحان الله الدنيا عم الله اللي خلق الارض ثم اهابها لكي تكون صالحه لك يبقى جعلها مستجيبه لك وقتما تريدها صلبه تجدها وقتما تريدها ليله تجدها سبحان الله وفجر لك فيها الماء الذي لا غناء لك عنه وبه قوام الحياه ومش خبالك بام لغايه اخرج منها ماء طبعا تكلمت عن الماء ده قبل كده مش عاوز اتكلم عنه تاني ده حكايه حكايه والقبر والعيون اللي في بطن الارض وحاجه زي ما قلت لك قضيت الماء دي لوحديها يعني عايز سبحان الله العظيم عايز ان تقعد تتامل بس كده ليه؟ او الله تتأمل كده بس يعني انت احفر حفره وصب فيها مية هتلاقي اللي بيحصل المية دي عمرتين القص ليه؟ بيشربها الطلاب وتشربها الارض طب انت ليست نهر النيل من تحت باسمنت مثلاً والله حطيت حاجز حديدي عشان المايه دي ما يشربهاش الارض طب اللي حاجزها كده ما تتسربش مين طب بلاش ده وده يا عم زي ما قلت لك قبل كده ده انت بتضرب ماسوره في بطن الارض ثم تطلع لك مايه صافيه عذبه جميله طب المايه دي طالعه منين من وسط الارض من وسط الارض في تعبيري يعني طالعه من وسط تراب طب طلع صافيه كده ازاي الله لما علي كده اكنها طلعلك منين من خزان لذلك ربنا يقول سلكه ينابيع في الارض هندسه هندسه, يا هندسة يا هات انت ميه انا بقول لك اعملها انت بقى طيب انا بدم في قبار في الارض كده وانا هعمل كده وحافظ حفره خمسة متر روح عفر عفر خمسه متر خمسة متر صاميا انت معايا حط نصها مية تعالت معليهم هات طالت طلعهم الله طلعهم الله لك الله ان شاء الله طب الله انت الله هات الله هات الله هات الله الأرض بس هات الله هات الله هات الله هات خزنات تحت مين اللي عملها دي معموله ازاي ودي بتحصل ازاي انت ما تقولش غير سبحان الله انت ما تقولش غير كده كلم بقى الماء زي ما انت عايز يبقى اخرج منها ايه ماءة هنا قال ومرعاه ايه المرعا بقى ايه المرعا لما يجي بعض قال ايه المرعى اللي هي ما طرا عليه الانعام والبهاه طب مش معنى خاص ده الزرع اللي بتاكله البهاه ما اتكلمش عن الزرع اللي بناكله احنا مش كده؟, كده, كده, كده, كده اخرج منها ماءها ومرعاها وآفة والجبال أرسى مش كده, كده, كده؟ يبقى الكلام هنا عن نوع معين من بل بل بل الزرع لا لا. اللي هو, هو ايه طعام البهاه ليه طب ما ان عن الفاكهة بهذا اللي احنا اردت ان ليه؟ اكون المراعي؟ اكون المراعي؟ اكون بتكلم عن الزرع مش عن اكون الزرع بتاع اكون اكون الزرع بتاع اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون عايز اكون اكون اكون اكون إذا أشوفك إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا فأمين امين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم